بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن ادِلُونكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَاتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ ويحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد أحدكم بألف من الملائكة مدفين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ شِقُّ مَن وَآمَنَ تَمَّ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عليكم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى أَنِّي أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناك واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. يا فكفروا زحفا فلا تولوهم وَمَن ومن يولهم يومئذ دبره متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوا جُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَكُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان اللهم موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إذا كنته فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّهُ عنه. ولا تكونوا الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر ما اللهغ فيهم خيلا أس مغوب وَلا أس and واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الى ايت نحون وان واعلموا انكم تتقون ظَلَمُوا الله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخط صفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره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 واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ Yeah. والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخفروا أريجك ويمقرون ويمقر الله والله بخير ما وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا مِنَ من السماء أو وَمَا كَانَ وما كان الله ليعذبه وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُونَ كذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولي إن أولياء فظلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولقد كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا فار لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما وَإِن تَوَلَّ فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ نِعْمَ الْمَوْلَى واعلموا ان مَا غنمتم من شيء فان لله خمسة سولي ولذي القربة ثم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهما تقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون الله والله شديد العقاب إذ يقول يَقُولُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مُّرْضَةٌ أُولَٰئِكَ إِنَّهُمْ كَلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفِي فالذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. ن الله قوي شديد لا ذلك بان الله لم يكن غيرا ما أن على قوم حتى يغيروا ما ب themselves وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وَأَغْرَقُنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ لفضيله الدواء Oh, <laughs> وَنَـيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ إِنَّهُمْ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من ترهبون به عدو الله وعدوكم مِنْ من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْرِمْ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إِنَّهُ هو السميع وَإِنَّمَا يريدوا هُمْ يخدعوك الْعَالَمِينَ حسبك الله هو الذي الْعَالَمِينَ بنصره فبين قلوبهم لو أنفقت ما في الْأَرْضِ جميعا ما ألفت بين قلوبهم ان الله الف بينهم انه عزيز حكيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن كم مئة صابرة إياه ولبو مئة تين ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مصر كان لنبيل أن يكون له أسرا حتى في الأرض والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذ عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله كل من في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خير يعطيكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأم كان من والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا ونصروا والذين آووا ونصروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميفان والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض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 وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء علي